مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ جِيلٍ كَذَرعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَوَىٰ وَلَظَفَّتْهُ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ চ অযস্মীন নিহীনূলসুপদ্রিমুদন যদলি পু ই إن الله تميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أخواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقوم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 الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لَهُم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون